يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا الله لا المرء وقلبه وأندوا إليه تحشرون وعلقوا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأندوا إليه تحشرون